سهواي طيبت قلبي اذيتني تعبتك يا أريد الله يسامحني لان اذيت نفسي هواي طيبت قلبي اذيتني تعبتك يا انا Oh NAMASTE Csiu